أيظن أني لعبة بيديه أنا لا أفكر في الرجوع إليه اليوم عادة كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه حمل الزهور إلي كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه ما عدت أذكر والحرائق في دمي كيف اتجأت أنا إلى زنتيه خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه سامحته وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفيه وبدون أن أدري تركت له يدي لتنامك العصفور بين يديه ونسيت حقدي كله في لحظة من قال إني قد حققت عليه كم قلت إني غير عائدة له ورجعت ما أحلى الرجوع إليه أيضنوا الضاء الوحيدة هي مفخمة والهمزة مرققة والياء مرققة ونوم رققة لا قرأ تحت أيا ظن واطلع سنك في الضاء عشان الحرف أسنانية أيا ظن أني لعبة بيديه أنا لا أفكر في الرجوع إليه ظن الراء بتاع الرجوع مش في الرجوع لا في الرجوع في, في الرجوع إليه اليوم عادة كأن شيئا لم يكن وباء وباء مش وباء وبراء وبراء وبراءة للأطفال الأط الأط مش الأط لا الهمزة ورقاقة الطرق وفخمة وبراءة للأطفال في عينيه يبقى الآ الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه بالدلمس بالضغط مش ضربه لا دربه يعني طريقه ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه حمل الزهور إلي كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه صبايا مش صبايا ما تفخم شرباء ليه مش صبايا لا وصبايا صبايا صبايا مرسوم على شفتيه ما عدت أذكر بالذال أذكر بالثال. ما عدت أذكر والحاء والحاء والحا والحرائق في دمي ما عدت أذكر والحرائف في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه زنديه مش زنديه افتح الزين, الزين كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت خبأت رأسي عنده وكأنني طفل اعادوه إلى ابويه ط ط مش في وخباته مش خبى تخمره والباقي مراقب خبى برضه مش خبى لا خبى خبى خبأت راسي عنده وكانني طفل أعادوه إلى أبويه حتى فساتيني التي اهملتها فرحت به رقصت على قدميه سامحته وسألت عن أخ أخ الهمزة مرققة أخباره مش أخباره لا أخباره وبكيت ساعات على كتفيه وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالرو مش كالعصفور كالعصفور بين يديه لتنام كالعصفور بين يديه ونفيت حقدي كله في لحظته لا لح مش لح الضائر وحيدا ينفخما في لحظة من قال إني قد حقدت عليه حقا حق مركبة القاف فخما حقا حقدت عليه كم قلت إني غير عائدة له ورجع مش ورجعت ورجعت ما أحلى الرجوع إليه